بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنت مما تدعونا إليه وفي آذاننا, وقر وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل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 إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم أَلَّا لا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون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 وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَّتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاقُمْ فَأَصْبَحْتُم مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِيَّا صَبِرُوا فَنَارُ مَثْوَلَ لَهُمْ وَإِيَّا أَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِنَ الْمُعْتَبِينَ